أنا لست مهتما بأصل قبيلتي أنا لست مهتما بأصل قبيلتي ورائي نزار أم ورائي تغلب فليست بلادي بيرخا أو خريطه ولكن بلادي حيث أستيع أكتب لا تسأليني من أنا لا تساليني من أنا وما الذي أفعله كي أتحدى الموت والزمان؟ أنا الذي أسقطت ألف دولة ودولة لكي أقيمة دولة الإنسان. هناك بلاد هناك بلاد تخاف على أمنها من هدين الحمام. وقهقهة الريح بين الشجر وتستنفر الجيش برا وبحرا وجوا لكي يستعد لقتل القمر هناك بلاد تشرع أبوابها للبغايا وترفض أن تمنح الشعر تاشيره بالسفر